بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله نشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله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 116. هم العدو فاحذروا القاتلهم الله أما يغفكون 117. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوا وروسهم ورأيتهم يصدونا هم مستكبرون 118. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين أقولون لا تنفقوا على مَن عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائم السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن وجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَمْنَعُوا مَوَاثِيقَكُمْ وَلَا تَرْجِعُوا عَنِ الدِّينِ وَكُنُوا سَنَدًا لِّلْحَقِّ ۚ مَعَ الصَّبْرِ ۚ وانفق مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فصدقك من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء آجلها والله خبير بما تعملون